وَكَانَ وَعْدُ الْمَسْعُولَا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ مُلْكَ الْرَّجَعِ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرَا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا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 منَن كان يريد العجلِعَجلنا لَ فِيهاَا ما نَش أُلمَن نُريد ثمُ جعلنا لَ جََّم ثم جعلنا له جَنَّما يَصلْلَهاَا مزْمُ مَمَّ درحور وَمننْ أراد الْ الآخِرَةَ وَسَعَلَهاَا سَعيهَا وَهُو مُؤْمننُ فَأُولائِكَ كان سَعيّهُم مشكور كلُل نُ مِدهَا أُولِ وَهَا أُولِمِنْعَط رَبِّك وَماَا كان عط رَبِّكَ محَحْذُور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 رببّكُمْ علَمُ بِما ف نُفُوسِكُمْ إن تَكُ صالحينَ فَإِهُ كانََ للأَووابين غَفُور وَآتِذَ الْقُرربَ حَّهُ وَْمِسكينَ وَبَنَ السَّبِيل وَلَا تُبَذر تبَذير إِ المبَذذِرينَ كانوا إخْوانَ الشيااقين وَكَانَ الشيطون لِرَبِّهِ كَفُور. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُم بТِغَوْا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا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 ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدحُورًا أَفَسَأَلَكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا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 وَإذاَا قَرأت الْقُرآنَ جعلنا بَنكَ وَبَْنَ ال الذيينَ لا يُؤْمنِنونَ بِالْآخرَِةِ حِجابًَا مسْتُور وَجَلنَا عَ قُلُ بِهِمْ أَكَّةً أَ يَفْقَهُهُ وَفِي آذَانهِم وَقررام وَإِذاَا ذا تَرْتِ رَبكَ فيِي القُرآن وَوحدهُ وَلَّوعَ أَدَبَِهِمْ نُفُور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 سَيُنَغِّضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثَمَّ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ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 وَإِذْ قُلْنا لَك إِ ررببَّكَ أَحابَ ب النَّاس وَماَا جعَنَ الرؤِيَ التي أَريناكَ إِلَّا فتْنَةَ للنَّاسِ وَالشَّجرة الْمَلْعونَةَ فِي القرآن وَنخَوِْفهُم فَمَا يَزيدهُم إللاا طُغْيانًا كَب وَإِذْ قُلْناَا للِمَل أولئك تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتن كم ذريته إلا قليلا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 أَمَّنْ مِنكُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَرَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا سَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعًا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 وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا وَقُل جاء الْحَقُّ وَزَهَقَ كان إِنَّ الْبَاطِلَ كان زهوقا وَن نَزّل مِنَ القرآن مَا هو شِفَ أو وَرحْمةَةٌ للِْمُؤمنينَ وَلَا يَزيد الظَّالِمِينَ إَِّا خسَار وَإذاأَن مْن على الإِنسانَانِ أَعربََ وَنَآ بِجانبِ وَإذا مَسهُ الشَّرُّ كانَ يأسَ قُلكُلّ يعمل على شاكلَتيِ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 وَلا قدََخََّفْناَا لَِّّاتِ فِي هذا القُرآنِ مِن كلُلِّ مَسَلْ فَأَبَ أَكْسَر النَّاس إِللاا كُفُورام وَقالول النُّؤْ مِنَ لك حتىَا تَفْجرَ لنا مِنَ الْ الأرْرضَ بُعَ أَوْ تَكُونَ لَك جََّةُم مِن نَّخِيلم وَعنَ بِنْ فَتُفَدجررَ الْأَنْهَا رَخِلَ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 ذَلَِ جَزَهَا أُهُمْ بأََّهُ كَفرَوا بآياتنَا وَقالوا أَإذاَا كَُّ عظَمَ وَرفَةً أََّ لَبعَعسُونَ خلق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 وَقُلْناَا مِم بَعْدِهِ لِبَنِي إسْر إ سكُنُ الْ الأأَرض فَإِذَا جَ أَوعددُآخِرَةِ جِن بِكُمْ لَفِيفَا وَبِنْحقَقِّ زَلْنَاهُ بِالحقَقِّ نَزَلْ وَمَا أأَررسَلْناَا كَ إِلَّا مُبَششِرَ وَنَذير